واذكر ربك في نَفْسِكَ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ودون الجهر من القول قال ولا تكن من الغافلين